فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدتكم بما تعلمون أمدتكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين